قلبك حنين قلبك يا بابا كيرلوس الفادي ملاه ولا يوم تميل ولا يوم تروح للشر عايش للاله وتملي شايف ربك وعارف ان المسيح هو الحديث عشان حياتك في ايدين مسيحك بيت كل الخير ما واحنا ما اتحملت مش هيخلص حبيبنا حبينا يا في الدنيا زاهد دايما تجاهد للرب شاهد عالدوام عشت بودعا في كل ساعة تخدم ياسوع ملك السلام وعزت شعبك توعز بصمتك ولا كنت توعز بالكلام واللي يشوفك بيشوف إلهنا يا صورة من ربك تمام واحنا مدحنا ليه مش هيخلص حبيبنا يا بابك اللون نورت قلبك بحب ربك والرب وهبك تعزيات وبصلواتك عشان ولادك تتحل كل المشكلات صل الفدينا يغفر ماضينا يرفع عينينا للسماء قال الليل لما تصلي دايما بتحصل معجزات واحنا ما ليك مش هيخلص حبيبنا يا بابا